بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله وشهد الله ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما بعد شيخ حافظ كان رحمه الله وكل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات او صحه فيما قاله الرسول صحه التسليم والقبول يقول هذه قاعده كليه في علوم الايمان بالصفات التي مضى من ذكرها ما مضى وسياتي ذكرها هنا جمله منها في الايات والاحاديث الصحيحه انما هو ذكر فيما مضى ما يمثل المعالم الاساسيه عند اهل السنه مثل مساله العلوه ومساله النزول مساله الرؤيه مسألة الكلام لأن هذه المسائل صارت بسبب تكريب أهل البدع موضع مفصلة مع هؤلاء المسرعين كأنها معالم كما ذكرنا الرئيسية على الطريق وأصبح إثباتها منهاجا لأهل السنة وإنكروها علامة على البدع وإن كان جملة الصفات التي ثبتت يجب الإيمان بها ذكر في هذه المسائل الجملة كل ما له من الصفات إذن ليس هناك بعض الصفات دون بعض سبع من ذلك الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية فكله يجب الإيمان به ويجب طالما ثبت في الكتاب والسنة خلافاً من الكلابية والأشاعر والمتردية وغيرهم من الصفاتية المتأخرين المتكلمين الذين يثبتون بعض الصفات الصفاتية لأنهم يخالفون المعتزنين في إنكار الصفات جملة ولكنه يثبتون بعضها يثبتون صفات الوجود ويسمونها صفات ذاتية ويثبتون سبع صفات يسمونها الصفات المعنوية وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسم والبصر والكلام ويثبتون ما يسمونه صفات المعاني وهي كونه سميعا كونه بصيرا كونه قديرا كونه حيا كونه عليما كونه متكلما كونه مريدا وعند التامل لا يظهر هناك فرق بين هذه الصفات دي صفات المعاني وبين الصفات المعنويه كلاهما شيء واحد الله اعلم لكنها يعني تناقضات المتكلمين في فروق لا حقيقه لها وخصوصا ست خمس صفات سلبيه هي مداروها عن نفس وهي الوحدانيه والقدم والبقاء والقيام بالذات ومخالفه الحوادث السمات السلبيه لانها مبناها في البدايه على النفس القدم اي لا اول له البقاء لا اخر له الوحدانيه لا مثيل له لا ينقسم ولا تضارع حقا مدار الكمال الوحدانيه عندهم هي وحده الذات المخالفه للحوادث انه لا شبيها له لا مثيلا له وهو منها من من صفه المخالفه للحوادث دخلوا في انكار صفات الافعال كلها والصفات الذاتيه غير صفات الصفه التي اخلزوها والقيام بالذات بصفه القيوميه انه لا يحتاج الى احد صفه الذات انه لا يفتقر الى شيء لا يحتاج الى شيء وللاسف من خلال هذه ايضا فاندخلوا الى اجراء الحكمه والتعليل وان الله لا افع شيئا بشيء ولا بشيء نعم هذا مما لا تدل عليه ادله النصوص ما قصدي يعني هذا الذكر المختصر في معتقد الاشاعره والماتريديه وهم اخذوه عن الكولبية الدار الكولاب اول مثبت للصفات من المتكلمين حدد هذه الصفات السبعه والست فمجموع الصفات عندهم 20 صفه مدروها على شبهه القدر هي الصفات المعنويه كما ذكرت وما سوى ذلك فهم ينكرونه بالكليه بشرط انهم لا يصرحون بنفيه كما يصرح بهم جميع الاوائل مع ان اصل الكلام اقول عن الجميع والمعتزله لكنهم يؤولون ذلك وصاروا يعرفون في المتاخرين باسم الخالف صار من يقول بهذا الاعتقاد وهو تاويل ما سوى له سبع الصفات يعرفون باسم الخالف نشر هذا المنهج على انه من منهج اهل السنه وانه يعني قديم منهج السلف في وحده المنهج واحد وهو منهج السنه وفي السلف ان اهل السنه فريقان السلف والخلف السلف يثبتون الصفات والخلف يؤولون ما سوى السبعه الصفات نشر هذا الامر على مصرعيه وعلى ان منهج السنه يعني توله جماعه من اكابر مصولين المذاهب الذين لهم كلمه مسموعه كان ابن الجويني ثم تلميذي ثم سمير الدور هذاري والفخر الرازي كانوا من اكثر الذين نشروا هذا المنهج على انه منهج ضمن منهج السن واجل يعني من بلدهم يعني في مذاهبهم صاروا صارت هذه العقيده هي التي اعتمدوها الكثير على انها هي العقيده الصحيحه ولا شك ان عندما نقول كل ما له من صفات سبحانه وتعالى اثبتها الله عز وجل في محكم الايات اخبرنا عز وجل بالاصرف بها او صح فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ان ثبت في السنه فيجب ان يثبت له ويقبأ ويثبت بالله عز وجل بل ما كان فيها اثبات وما كان فيها نفي فكذلك نثبت ما اثبته وننفي عنه ما نفاه بنفسه والإثبات عند أهل السنة إثباته مجمل إثباته مفصل والنفع دائما مجمل في الأغلب في الأغلب أن الإثبات مفصل وإن كان هناك إثباته مجمل نعني نؤثر له الأتماء الحسنى هذا إثبات مجمل لكن الأغلب في الإثبات أنه مفصل الله عليم حكيم الله سميع عليم والله قديم والله على كل شيء قد ثبت معظم الايات تثبت اسماء لله عز وجل بمعاني واضحه وصفات لله جل جلاله معاني واضحه ولكن الاتفاق بان له صفات الكمال فقط من غير ان تفسير بل الاثبات الاغلب عليه التخصيص وذكر اجمالا ببساطه والنفي الاغلب عليه اجمال بخلاف اهل البدعه عامه التقصي عندهم في النفي مع انه لم يبي فيجعلون يقولون لازمنا الله على الحي والجهل والمكان والزمان وينجونه عن اليد والرجل والساق وحتى ما ورد في ذي السن قال ابن قال يجعلنا التفصيل في النفي مع انه الاغلب في النفي مثل قوله عز وجل لا ينس كمثل شيء هذا نفي مجمل هذا نفي مجمل بمعنى نفى كل المثليه قال عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بشكل ان لاجد الورده فيها نفي تفصيل لوجود ممكن مخالفين من اليهود والنصارى وجمع ذلك في النفي المجمل ولم يكن له كفوا احد و يعني معظم النفي كما ذكرنا مجمل الا انه ورد مفصلا فيما وصف به المخالفون للرسل ربهم جل حموه وتعالى فورد النفي المفصل على كلامهم كنفي الولد نفي الصاحبه ونفي النظير والند ولا خاذل وان كان ان في المجمل لم ي... ليس كفي شيء لم يكن له كفوا الاحد نفي النقص مطلقا عن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون اي كل ما يقولون من كل صفات النقص علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يصفون ونحو ذلك عما يصفون من صفات النقص فهذا نثبت ما اثبته هو لنفسه وننفي ما نفاه الله عز وجل لنفسه والاغلب كما ذكرنا اثباته مفصل ونفي مجمل اهل البدع على العكس اثبات مجمل في الاغلب ونفي مفصل يثبتون اثباتا مجمل يقولون له له صفات الكمال ثم اذا تاملت وجدتهم يحصرونها في بعض الصفات فبنقول ان فائده كلمه كل الرد على من يؤمن ببعض ويكفر ببعض او من يثبتوا بعضا ويوولوا بعضا في الصفات لماذا فعلوا ذلك لماذا رد بعض الصفات وقبل بعض الاخر لان منهج التلقي عندهم منهج منحرف منهج التلقي عندهم ان العقل بمصدر اثبات الصفات للخالق عز وجل وليست الشر الشر عندهم ادلته ظنيه ليست ادلله قطعيه فيسمونها ظواهر نظريه والظواهر النظريه عندهم ليست مما يجوز الاعتماد عليه في العقائد ولكن لابد من الدليل القطعي ولذلك فهموا معنى ذلك قطعي فالقول الدليل القطعي الوحيد ودليل العقل ولذلك قالوا هذه الصفات السبع والست الاخرى سلبيه او خمس سلبيه وصفر وجوديه اثبتها العقل فلان مصدر التلقي عندهم هو علم الكلام والحقيقه ان العقول السليمه تثبت ما اثبته الشر وتقبل ما دل عليه الشر وعند التامل ان كل ما ورد في الشرع فهو يوافق ويقول العقل صراحه ولكن البدع دخلت من تاصيل منهج التلقي على انه من علم الكلام المذموم المنحرف الذي ما ورد في كتاب الله ولا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منه ولا على طريقه ولا فعله الصحابه ولا التابعين وانما بدا يدخل في اواخر عصور الصحابه والتابعين هذه البدع المنحرفه الى ارتقى الطرق النهايه على كثير من عقول المنتسبين الى العلم وصار هذا هو العلم الذي ينبغي ان يطلب وانشغل به يعني الاف الناس ومليون ربما عبر اعمال طويله باثمر هذا المنهج الا وساوس وشكوك وشبهات وتاويلات باطله لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس في تكذيب الحق وكذبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حيث لا يشعرون حيث ارادوا التعظيم والتنزيه واهل البدع في اقرى بدعتهم ما ارادوا الا الشتاب والعرونه ومن هنا كان ما ذكره شيخ في هذا البيت وهو قال في محتملات وبيت النباري او صح في ما قاله الرسول بعد قوله كل اذا مش مش باء منهج التلقي عندنا هو ما ورد في الكتاب وايه وبتستنى ما صحنا السنه الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو منهج التلقي عند العلم من اهل العلم واهل السنه وليس العقل عندهم في ذلك العقل الذي يعنيه علم اهل علم الكلام قلنا فالعقل الصحيح يدلنا على سير السنه ولا ينزعوما أبدا وإنما يسلم لهما لكن ليس علم الكلام المسمى عند المتكلم بالعلوم العقلية بمصدر للتلقي العقول جاهلة وكما ذكرنا من قبل أن الشرع يأتي بمحارات العقول فأما يدفل العقل في هذا المقام الشرع يأتي بمتحار فيه العقول كثيرا من الغيبيات ولا تدريك كيفياته وحقيقته الكاملة وإن كان الشرع لا يأتي بمحالة العقول كما بينا بالمستحيلات عقلا الغرض المقصود ان هذا هذان الكتاب تضمن قواعد كليه في منهج اهل السنه بذا كل ما ورد في الكتاب وفي السنه منهج الطلبي هو الاصل المهم جدا في هذا الباب لماذا لم نذكر الاجماع ولماذا لم نذكر القياس لانهما لا ذكر لهما في افتاء السفاد لان هذا الباب من الغيب والاجماع لا يمكن ان ينعقد في مساله اجب هديه هذا لما لا يجتهد فيه إلا بما ورد وإنما الإجماع محله أو فائدته في هذا المقام طريقة فهم فإذا أجمع التلف على الانكفاف عن التأويل كما نقل ذلك المؤولة أنفسهم فمثلا تجد في نعم الجوين أحد من فتح البدع على نصر عهد التأويل يقول ينقل عن التلف الاتفاق على الانكفاف عن التأويل وهذا أمر يدلك على فعلا إجمع أن هذا مخالف لما كان عليه التلف التأويل هذا تأويل النصوص السابتة بخلاف ما تستره السلف مخالف اتفاقهم فإذا كان أمر كذلك تبين لنا أنه بدعا فذلك نقول مدخل الإجماع هنا في طريقة فهم لنصوص وفي عدم تحريفها وتأويلها وصرفها عن ظواهرها اللائقة بالله سبحانه وتعالى وعظمته وأما القياس فأيضا لا مدخل له إلا قياس الأولى الذي أرشدنا إليه القرآن ولله المثل الأعلى فكل مدخل كمال ثبت للعبد على يعني ما يناسبه فالله عذر الاولياء له طالما ان اصله الكمال بخلاف مثلا بعض انواع الكمال النسبي للعبادات التي اصلها النقص يعني بذلك مثلا القدره على الاكل والشرب مثلا والنكاح فان هذه كمال نسبي يعني الامتثال القدره على الطعام والشراب اكمل من الامتثال العارض على الطعام والشراب ولكن اصل الحاجه للطعام والشراب نقص ام كمال ناقص بلا شك لان الانسان لا يبقي بدون طعام وشراب والذي يعرض عن الطعام والشراب ناقص نسبيا ولكن ليس لكمال بل ليه لانه يهلك بذلك يعني هو في الحقيقه رافض لانه لن تستمر حياته فاصلا الطعام والشراب كنكون هذا نقص في الحقيقه فالله ينزل عن الطعام والشراب عقلا اضافه الى انه زمانا او قبل ذلك زمان الله عز وجل اي يطعم ولا يطعم ويريد املا يطعم ولا يطعم قال ما اريد منهم رزقا وما اريد اي يطعم النكاح مثلا قدره على كمال في الناس ان في اكتمال في الذات ان العقم عندهم ايه نقص لكن اصل الحاجه الى النكاح نقص لان ذلك ان منبؤه من الحاجه الى حفظ النوع لورود الموت انه يتناسل الانسان ليكون من بعده من يخلفه وانما جعل الله التناسل في المخلوقات لكي تبقى لانها لا تبقى بذاتها وانما الابكر العقيم هو الذي ينقطع لانه ليس له نسل ومن هنا كان نقصا في اقيم وان كان منبا ان كان نقص والله منزه عن من الصاغره عن الزواج والات نكاح كلها فانه سبحانه وتعالى الحي الباقي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الغرض المقصود اما كل ما كان من صفات كمال للمخلوق فالله عز وجل اولى به والحقيقه ان هذا مما يعني لا يستعمل مستقيما ابدا وانما يستعمل دائما في تعظيم ابي الجته والسنه يعني القيات الاولى ده استعملوا في الرد على اهل البدع اذا انكروا شيئا بزعم بزعمهم ان العقول لا تقبله فنثبت لهم ان هذا نوع من الكمال كما اذا اتركوا مثل صفه الضحك لله عز وجل بزعم ان هذا تشويه فنقول هذه صفه اصلا في في الناس ايما اكمل الانسان او المخلوق القادر ان يرشق الى شاء ولا يضحك الى شاء أهم الذي لا يستطيع انضحك أصلاً بل من كمالات الإنسان بالنسبة إلى غيره من أصناف الحيوان أنه إيه؟ يضحك يعني بكمال ذات إلى بعض الحيوانات لو أنها زي مثلاً بعض أنواع القروض مثلاً أهم الفروق ما سأقول لها ما وصويش لهم يعليم أنضحك لأنها عاجزة عن إيه؟ عن الضحك بكمال خاص بالإنسان ممكن يبكي الحيوان نعم لكن ممكن ما إيه؟ ما يضحكش مثلاً فإذا ثبت ذلك فتقول فاذا ليست الضائفه صفه نقص فاذا وردت البصوت في كتابه والسنه او نسون مثلا بشرفه الضاحك لله عز وجل وجب ان ننفي هذه الصفه صفه كمال لا بجليل لا سبحان الله تعالى وننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهه المخلوقات وهكذا في سائر الصفات صفه المفاسه نقص ولا ولا كمال نقص بلاشك الضعف والعجز وبالتالي فوصف اليهود بالرب العذر لانه بكى حتى رمض وهذا من اتمامه في ان الله عز وجل النبذ لان هذا من النقص الذي يزدغ الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى البكاء راجع الى العجز وضعه الصراخ كذلك مثلا زي ما يقولوا من النصارى ربنا المسيح صرخ المسيح صرخ على الصليب صرخ لماذا يا الهي لماذا تركتني انذل الله عز وجل عنه ونحوذ ذلك الاهانه والاذراء ومن الناس تصوروا يفتخروا بان الرب تحمل الذل والهوان ولا ويعضو الله والبسق عليه ووضع الشوك عليه يقول ده لا الأقول السليمة تثبت أن هذا نقص إذا نفتعمل القياس الأولى في ذلك ده إنسان اللي مسق عليه وعجأ على الشوك في رقبته وصورب بجوال الإصطين لا ذا إحواني منزه عنه أقول إنسان لا ما حصلش في كده أكبر فنقول إن الأقول السليمة تثبت أن هذا نقص وبالتالي فالله عز وجل أولى بأن ينزه عن ذلك أيه؟ النقص ان رب ربنا عز وجل ينزه عن عن الموت ينزه عن العجز ينزل ازه عن الضعف ينزل عن المرض وكل هذا يسبد التصاور يوجم صرا في النبي سبحانه وتعالى انه يغلب ويقهر مثلا نظر بتونا أن, ان ان ان ان اليهود والنصارى يظنون انهم يغيرون هذا الجبل المسمى بالمقدس عندهم ان اسرائيل يعقوب بينما الرب يدوب بالارض امسك بخطوه بسرعه فغلب فلم يتركه يصعد إلى ملكوت السماء حتى لقبه بإسرائيل إسرائيل الذي سرع الرب الله عز وجل هذا نقص في القوة أن يسرع ويضلب نعوذ بالله من ذلك فهذا من الباطل فنقول لما واحد جعلب واحد هذا من إيه من علامة قوة الغالب ونقص المغلوب وهذا دليل على أنه مقهور مغلوب فكيف يكون هذا من صفات الرب الذي له كل صفات الكمال ومده عن كل صفات النقص فذا مدخل تاس في هذا الجانب بيسالونا تاس الايه الاوله اللي هو لله المثل الاعلى الله نزل عن كل نقص ثبت انه نقص في حق المخلوق ويثبت له كل كمال ثبت انه كمال في حق الايه المخلوق اذا كان اصله كمالا كما ذكرنا فهذا باب كمالات لكن لما كان هذا فيه تفصيل وكما ذكرنا مراد الاجماع والتسفي ما بين دول ما هوش مستقل عن التبوسن فاصل الباب كله اثبات ايه ما ورد في الكتاب وعيت والسنة نفياً وإثباتاً وهو يغنينا وهو يرشدنا إلى استعمال العقل السليم ويبعدنا عن شبهات أهل الوصف فكانت هذه الجملة فيها من البيان في من قواعد أهل السنة الجماعة في مصدر الله وفي طريقة البيان في أمر الأسماء والسليم شرع بعد ذلك في بيان هذه الجملة يقول مما يقول ان كل كل ما ثبت له اي لله عز وجل من الصفات الثابته التي اثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه واخبرنا بالتصافي بها في محكم الايات من كتابه العزيز مما ذكرنا مما ذكرناه وفيما تقدم وما لم نذكر يقول تعالى انما تولى فتمده الله شيخ رحمه الله بدا البدايه فيها نظر ان هو هذه الايه هل هي من ايات الصفات ام لا هو طبعا اراد ذكر الوجه معلوم ولكن أصحب أن هذه الآية مما لا يستعمل في إثبات الوجه نحن نذبت وجه الله عز وجل قطعا بالأدلة الثامتة التي تأتي بعد منها قوله كل شيء هلكم إلا وجهه وكل من عليها فان وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهذه مما تثبت صفة وجه صراحة بل ثيقة الآية في إثباته كل شيء هلكم إلا وجهه إلا إثبات وقاء وجه الله عز وجل المستلزل وقاءهاته والوجه صفة من صفة ربك صلى الله عليه وسلم أما قوله فإنما تولوا فثم أي ف فالصحيح في ذلك كما يشرح السلف كمقول مجاهد وغيره فثم قبله الله والوجه يستعمل في اللغه بمعنى الوجه ما يواجه به الكائن يعني ما يواجه به غيره ويستعمل بمعنى لا مش الذات المقصود بها لا ويستعمل بمعنى الوجهه التي يريدها الانسان المتوجه فيقو فيقول مثلا سيرته في هذا الوجه وسار هو في هذا الوجه يقصد في هذا الاتجاه في هذه الوجهة كما يقل مثلا الوجه القبلي والوجه البحلي فالمقصود لها ايه الوجه ده هنا الاتجاه طبعا بالا شك بيه لا نتجاه مثلا بين القلاء بين الوجه القبلي محدث بي يتخيل ان مغوصلي لها عس لها وجه يعني ولها وجها مثلا وجه ل représent пред surprising لأن المقصود لها الوجه القبلي أو الوجه له من فكرة الجهة فالوجه والجهة بمعنى ايه واحد فاينما يتولى ستم وجه الله اضاع ان كثير من العلماء بيحتج بيها على ذات الوجه لكن عند النظر والتامل ان انها لايقد معنى الوجه انه فاينما يتولى هناك وجه الله هذا كلام لا يستقيم فالله عز وجل فوق العرش سبحانه وتعالى وانما نازل نزله الافر طبله فتم وجه الله ايرجها الى الله عز وجل فما قبلت الله نظرت فيه الصفات في الصفر كما ذكر ذلك ان هما لأن يتوجه إلى أي وجهة على الراحلة كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وصل على رحلة توجه حيث صلى حيث توجه به رحلة الصبحة النافلة وقل أنها نزلت عندما صلوا إلى غير قبلة مخطئين عندما اجتهدوا في القبلة فأخطوا فصلوا إلى غير القبلة فنزلت فإنما تولوا فتم وجهه على ما أن الحديث الأول هو أصح في سبب المزور هو في السبب السلحة من إخي بن عمر في الصلاة في السفر ان ذاهب الى اي وجهه اذا الايه انما وردت فيه القبلة وهذا المقصود بها الوجه الذي يتوجه اليه المصلي يتقرب بها الى الله فهذه اضافه اضافه تشريف للجهه التي يتوجه اليها المصلي القبلة وليست اضافه اثبات الصفه التي هي قائمه بذات الرب سبحانه وتعالى لا صفه الوجه هذا هو الصحيح وهذه مساله فيها نوع من الاجتهاد بناء على الاختلاف في التفسير ونحن نثبت أن هناك بعض مسائل الصفاء يعني بعض مسائل متعلقة بأصفات قد يطلق البعض أنها من الصفات وقد يقول بعض ليكت من أعيات الصفاء وقلنا أن الراجع في هذه الآية قصوصة أنها ليكت أصفات مع أنها نثبت الوجه جينا على تبيل المثال ما نقول مثلا أن الراجع في تكسير قوله الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق أدم على صورته أي على صورة آدم أنا أقول مثلا أنه نحن ننفي الصورة نحن لا نمتل صورة نثبت صورة لله ولكن السياق الحديث يدل على ذلك والله علم والضمير يقول على أقرب مذكور مع أن هذا قد شدد فيه بعض العلماء لكنهم سألون لكن فيه فئما مع البعض يقول هذا من حديث الصفات ونحن يقول ليس هذا من حديث الصفات الأمر فيه اجتهاد وهذا مما لا يعني يدل على اختلاف العقيدة في الحقيقة مما لا يدل على اختلاف العقيدة لأننا نثبت الصفة لله كما وردت من أدلة أخرى فانه المسجد صفه الصوره لله عز وجل له صوره بل له صور لا كصوره كما ذكرنا ذلك في الاحاديث حديث الشفاعه الذي ذكرناه فيه في صوره او صورته التي يعرفون قد ياتيهم ويرفعونه اسامه قد تحول في صورته التي راوه فيها اول مره اذا في هناك صوره صوره اولى وصوره ثانيه فانا نثبت الصوره لله عز وجل لكن الاختلاف ان ده هل ده صوره الرحمن كما ورد في الدرايه التي اضر عنها البخاري ومسلم وضعف الشيط الألباني إن الله قال قدم على صورة الرحمن فهو قال لي فيه نزاع إنه يقول إن ذا من أحديث الصفات ولا لأمة الآية دي من آية الصفات ولا لأمة وليس إن فيه نزاع على إثبات صفة الوجه لله عز وجل ونؤكد هنا أن صفة الوجه ثابتة من أدلاء الأخرى فذكره هنا في فهم عده الله الراجح كما ذكرنا أن هذا ليس من أحديث الصفات وإضافة هنا إضافة تشريف للجهة ليست إضافة صفة بل هذه الوجهة تقوم بإذن بل... رجع بالإقوة أن يخطره لأن المضافة إلى الله إذا كان معنا لا يقوم بذاته ولا يقوم بغيره سبحانه وتعالى وهو ليس عين قيم بذاته فهذا إضافة صفة وأما إذا كان المضاف عين أو كان معنا يقوم بغير الله فهذا إضافة تشكي فكذين كلامنا قلنا في ايد روح الله قلنا المضاف الى الله يا اما عيد ايام قائمه يا رعا والعيد القائمه المضافه الى الله اما اضافه ملكيه زي ارض الله وسماء الله واما اضافه ايه تشريف زي عيسى روح الله ها او جبريل روح الله فارسلنا اليها روحنا ونحو ذلك فدي اضافه ده, ده جبريل ينق ايام قائمه روح ادم عليه السلام فرافقنا فيه من روحنا فهذه الروح التي حلت في آدمه دي يعين لأن الأرواح عندنا مش, مش أمر معنوي الأرواح عين قايمة بذاتها الأرواح دي مخلوقة ويعين قايمة بذاتها لأنها مفتل لوحدها بقية عن الجسم ومن بتعيل في الجسم وقد تفارقه لما الواحد ينوت ذات الأرواح بتصعد ورمح بالأرواح بتهبط وقد تبتصب البلا وقد تختلت تحلي فيه وقد تخرج عنه وقد تسكن الجنة وقد تسكن خارجها وقد تحبس في القبر وقد تكون في سجين بأروح أعيان قائمة بذاتها فأروح بني آه وأروح وعيسى عليه الصلاة والسلام وجبريل بإضافات وضيفت إلى الله عز وجل وهي أعيان قائم ذاتها إضافة تشريف المعاني بنقول يا إما معنى يقوم بغير الله انما ما, ما فيش معنى اقول بنفسي ما فيش معنى بالتايه كده علم ماشي لوحده ولا كلام ماشي من غير متكلم ما فيش و... المعاني ده تقوم بايه بذاتها وانما المعاني تقوم بما اتصفت بذوات اتصفت بها فنقول مثلا المرض هل ده تلاقي مرض ماشي بشكل لوحده لقد مرض ولا لا لا المرض عباره عباره عن وصف معنوي لحاله الانسان فلو قلنا المرض الموصوف في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عاد لنا ابن ادم مرضت فلم تعذله ان مرض الرب على الزوجناء هل هو يقوم به سبحانه وتعالى اعوذ بالله ده نقص كما ذكر باجماع ورائيته من تفاط الرب انه ايه يابا امال ايه مرضته ما ده اضيف الى الله ايه ده هو معنى القمر غير الله اضيف الى الله تشريف للعبد ان ربنا قال مرضت فلم تهدن تشريف للعبد الذي مرض فلم يعذه ايه يعذ الله بالدليل الحديث نفسه عشان كده قلنا التاويل صحيح طبعا كده صعب كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أعطي الله أن أدم مردت فلم تعدني يقول وكيف أعدك أن تعدني قال مريض عبدي فنان أنا أعز أنك لو عدت ولو ولدت ذلك عندي فإذا نحن نجم بأن الله لهم ربك سبحانه وتعالى بمعنى أن ذلك من تفاته وإنما مرض الرب بمعنى مرضي عبده فلهم من نجات حذف المراب لهم قتله السلطان والسلطان مش تولى قتل رئيده لكن أمر به قطعه فالعبد ده تشريفا له ان العبد المريض ده ان عشان ناكله تشريفا له ربنا قال ايه <تصفيق> يا بارك فريت ربنا وقال ذلك استفهم فاستفهم ليت الطعام رب العبد لما اضيفوا ده, ده, ده, ده تطعموا الى الله تشريفا للعبد الذي تطعموا وتكريم للعباد عشان ترضيه للعباد انهم هيطعموا من تطعمهم ويسقوا من تسقاهم وكذلك تسقيت وكفران تسقيه فمفيش واحد يجي يقوم بفضل الرب انه يسطع وصفات الرب بانه يستغفر وصفات الرب بانه يمرض تعال الله الله عز وجل وانما هذه اضيفت الى الله عز وجل بشيخه للعباده بدليل دليل سنده صحيح استندها من نفس الحديث نفسه من كلام الله على الدرجات الذي نقله عنه النبي عليه الصلاه والسلام فزي ما قلنا المعاني التي تقوم بغير الله ثبتت في الادله انها قامت دوائر الله, قام الله. لو قلنا فثم وجه الله القبلة فرسولنا ما قمت على الكعبة قال هذه القبلة لو قلنا هذه وجهة قبلة وهذه وجهة قبلة وفي الارض الحاكه دي مخروطه موجودة رفع جهات الأرضية جهات مخلوقة فيما نقول الوجهة الشمالية والوجهة الجنوبية والشطية والغربية فهو جهات مخلوقة بلا شك موجودة في الأرض فلو قلنا واجه الله بلا هنا معناها ويبbedingt هل هي إضافة القطر؟ هل الراجعة ني قامت بغير الله إضافة سيحية متوجه الله هنا وضيفة إلى غير الله وضيفة إلى الله الله قائم بغير القائم على الأرض قائم في مخلوقة وبالتالي فالراجعة نيضافة التشريف هكذا الوجهه التي تقرب بها الى الاتجاه الى إلا الله الوجهه التي امر الله هي وجه الله اي الوجه الذي امر الله في التجويد اليه فهذا تشريف لهذا المعنى وكذا مد الباب ظل الله سبحانه وتعالى فهذا ليس من خلق الله وانما هذا قام بالارض ارض المحشر سبعه نقول له الله بيظل يوم لا ظل الا ظله ظل قام على ارض المحشر وحال فيه المخلوقين مستحيل ان يكون هذا ايه صفه لله عز وجل ترى لو صفات ربنا لا يعين فيها المخلوقين ولذلك وردت الحديث فيها انها ظل عرش عز وجل ولكن نقول دي ده مهاني قامت بغير الله فلذلك الاضافه فيها اضافه ايه تشريف ها روح بدايات ايوه اذي مضيفة لله تشريفا للأمين يستشد لله عبد الرجل من البداية ان الروح التي خلقها الله ونتبهها يرسيه تشريفا لما نفقنا ونفقت فيه من روح لابدنا بيبين فضلها لابدنا آدم لابدنا نفق فيه من روح الروح الموجودة به من الله يعني ان الله خلقا وإجادا مش ان في صفة من ربنا حملت في الجسم ده ولا ان احنا فينا حاجة من ربنا بمعنى انه جزء من اجزاءه ولا صفة من صفاته كأتفادة الكفار ولا يا ذهب الله يقولوا ان احنا كل من الذين دوا فيهم من ربنا الحلولية اللي قلوا بكلامه ان الروح عندهم دي اقار عن جزء الهي وده كلام بعض الفلاسفة من الروح غير مخلوقة ولا يا ذهب الله وده اصلا من الكفر الذي يعتقده النصارى يعني او بعضهم لا. ولا يا ذهب الله زي ما كنتم كده تسبح الروحون الذي هي الله مجد الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي الله, الله, التي هي الله. ولا اله الا الله وبعض الصوفيه يعتقد ذلك ولا اله الا الله بعض الغلاد الصوفيه اعتقد الارواح دي هي عاطفه ذات الرب عشان كده الورد الكثير بيقول ذاتي ذاتي صم ولا اله الا الله نقاط قال ايه صح ارض الله وسماء الله دي ايه زي ما بتاعتنا قالش يقول هذه ناقه مؤذه كما تحفظوها تاكل في ارض الله هي الناقه دي بتؤكد بالتاكيد انها من دون النوق ناقه الله مش كده دي تشريف وارض الله لاضافه ايه للهيه ايه اللي بيفرق بين الاثنين في باب الاعيان كشاف لما نقول ها الكعبه بيت الله وطهر بيتها للطائفين والعاكفين عايزه طائمه بذاتها اضيفت لله بيت الله باضافه ايه تشريف سياق الله راسه ايوه كده بغض ورد ورد في القران ولو قلت سماه الله كره وهو ان لم تتبش مش عشان نتابع ورد الامارات ممكن تكون درس النصوص وتكون اده ملكيه مش عشان ورد تبقى تشريف ولو ما وردتش تبقى ملكيه لا السياق هو اللي يفرر انها تشريف ولا تمليك ولا ولا ملكيه انها وثيقه الشيك الملك لهذا الشيء ولا ادراك انه مملوك لله لان الارض واسعه فلا يا طبعا ارضي, أرضي انا اقصد ملكيه طبعا انا بقولك اي ارض وقلت ربنا انا مظبطك كده لكن لو قلت مثلا بقولك الكعبه نفسها جمال بيت الله مش غلط ولو قلنا الارض المقدسه ارض الله عز وجل لم فرط فيه غير ربي دي تشريق اذا قلت هذا الكلام ده اضرب حتى السياق في تعارضنا على ان تقول ان الله مش اعتراض على اثباته ترجع للاستدلال بالال على ذلك الايات التي عندنا فريحه كله شيء هالك الا وجهه الا قالوا ان ذات انعوا بها انكار صفه الرجل اللي بيد عضلات ادعوا بها وده الصحيح بقى اثبات بقاء الذات مع بقاء الوجه لان الصفه اذا بقيت فبالاولى يبقى الوجه من التلازم مش معنى ان هي في اكتمال لكن لانه اذا بقي الصفه فقطه بقي الوجه الوقت ان صفه الوجه لله اللي عز وجل لا لا متفق عليها ابعاض ولا يد ولا خاف هي هذه الصفات في حقنا أبعاد أبعاد يعني أجزاء لكننا لا نتفق ذلك لأن الله عز وجل واحد أحد ولم يرى في كتاب ولا سنة أن الله له أبعاد له أجزاء وإنما هو سبحانه وتعالى الواحد الأحد عز وجل هو الواحد والبهوان ولذلك أطبق الثلق على تسمية هذه الصفات وليس على تسميتها أجزاء أو أبعاد لله عز وجل أن ينكرون ذلك كما أنهم لا يسمون الصفات المعنوية اعراض هي في حقنا اعراض عرض يا امين يا دي بعد ان لم يكن ويذهب بعد ان بود اعرض لا اعرض لذات شيء اعرض لذات كما ان سمعنا وبصرنا وبصرنا وكل دي وحادثه كلها ايه اعراض تعرض لذهاب البدنه عرضه ما كانش موجود فيه وبعدين بقى موجود وبعدين يروح عنه فده معنى العرض هذه الصفات التي في حقنا اعراض لا, لا نقول هي اعراض لله عز وجل بل نقول هي ايه صفات الله عز وجل صفه السما صفه البصر وصفه القدره ولكن حسابنا في النقاش ما بين النوعين من الصفات الصفات التي هي في حقنا اعضاء والتي الصفات التي في حقنا اعراض الاثنين الوجود ورث المضي اعضاء ولازم دي اعراض في حق الله ليس قنعه ده طب ما ده استعراي تكتر في المشكله وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أثبت الله عز لنا بقى وجه وهذا كما تقمى مستمدن لبقى الذات وهو سبحانه وتعالى وصف وجهك لأنه ذو الجلال أي البهاء والعظم والكمال والإكرام وكما الإكرام بمعنى العظم وقوله تعالى وقوله تعالى وما أتيت من ربا لي ليربوا في أموال الناس فلا يربوا إنها الله وما نقيتم من زكاه تريدون وجه الله تبارك وتعالى اعمده هذه الافكار هي من دوس في بيان الصفه الدائره انما تدل على ذاته مع اثبات المعنى المقصود وهو معنى الاخلاص وطلب التوابل يعني ابتغاء وجه وراصدوا عملوها على المعنى الكامل الحقيقي الكامل وهو انه يفتغي نظره الى وجه الله يفتغي وجه الله يبتغي ان ينظر الى وجهه سبحانه وتعالى كما أن من لوازي إذا أجلت اتبع الثواب من إني يجعل ذلك وما أعطيتم من ذبل ليربوا في أموال الناس وهو الهبل التي وضع بها الرد والإشابة ذبل حلال كان وقال الكثير من الثلاث فيها في الهبل ما أعطيتم من ذبل من ذيالة ليربوا في أموال الناس يعني آدى ليزداد منادك يمن على الناس بالعطيه والهبل لكي, أو لكي يأخذ أكثر فلا يرضى عند الله بما يشتواه ان ربنا اللي هو انما اعطى ياخذ لانه قادر في ايه عند النور عددك ان ده هبه غير محرض وانا قتله ان راه قالهم الجلاله ان يعطوا من غير انتظار رد ان الهبه اللي يوجهها الكتابه الدنيويه انهم بيديهوا دلوقتي عشان هياخد منهم بعدين عشان يردوا له ان دي امر من نوع محض ان هو معامله متساويه لكن ربنا بعثنا باعطاء المجرد وما زايتم ان ذكرتم تريدون وجه الله فاولائك هم المضائفون هم اهل المضار عند الله سبحانه وتعالى قال تعالى وما لا احد عنده من نعمه تجزا الا ابتغاء وجه رب العالمين يعني ليس يعطي لاجل انه يعطي احدا كانت له عليه نعمه او يد وانما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى هذا هو قول الشريف رضي الله عنه وكل من كان على صفه هذه في الاخلاص لله عز وجل وانه لا يعطي امتارا لجزاء او ردا لجزاء وانما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وقال قولوا تعالى انما ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء املا شكرا انكم لوجه الله أي ابتغاء وجه الله لاجل وجه الله لاجل الثواب من عند واعظم الثواب والنظر الى وجهه الاعظم مصيب الابن من استواف من أعظمه قد تمتع من قوله سبحانه وتعالى القرب منه وبالنظر الى وجهه سبحانه هذا قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين هادؤون نظرهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ايضا اراده وجه الله اخلاص لله عز وجل هذا المعنى الثابت لدى قراء السعه واعظم ما يبتغون من الجنه ان ينظروا الى وجه الله سبحانه وتعالى اما النفس لكلها الآيات المضت في إثبات صفة الوجه لله عز وجل الآيات الآثية في إثبات إثبات النقص وهي هنا الذات. بمعنى الذات النقص سستعمل كثيرا بمعنى ذات وقد ورد نظر ذات بالفئر في قول خبيب رضي الله تعالى عنه ورسوا باله إن أختلوا مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإنهان نشأ بذلك على اوصال شيء المنفذ ورد اصرح منه مرفوعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو صحيح قال ابراهيم اني كذبت ثلاث كذبات اثنتان من هو في ذات الله ذات الله رفع على نفسه النفس النفس بمعنى انا نزلت والنفس دي حق المخطوق تستعمل بمعنى ابوش اللي هي قلنا كائن مستقل ممكن يكون حامل الجسم ممكن يكون اخرج منه كما يقال خرجت نفسه خرجت نفسه افرض ايه روح لكن ما غرد في الكتاب والسنة في صفر في إثبات النفس اللي يعبد له هو نقصد به إثبات الله قال تعالى واصطنعتك لنفسي وقال تعالى ويحذركم الله نفسه ولذلك فالتصفر التفسير يحذركم إياها ذاته سبحانه وتعالى يعني معنا عقوبة وقال عميث عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك كإنك أنت الله مولا والاعلم ما في نفسي فالناس في الآيات الثلاثه بمعنى ذلك لم يرد في الكتاب والسنه اثبات روح لله سبحانه وتعالى كصفه من الصفات بمعنى الذي يعني الذي هي في حقنا عين طائره تحل في البدن لم يرد ذلك انما كل عباره من روح في الكتاب والسنه فهو بمعنى اضافه التشريف كما ذكرنا وصلنا اليها ابو حنيفه الجبيلي نففت فيه من روحي من روحي تاني قال عز جل قال النبي سلام عيثة يأتون عيثة تقول أنت روح الله وكلمته إذن كذلك في نفسه يعني في مطر تعلم ما في نفسي يعني هذا في ما أخفيه ولا أعلم ما في نفسك يعني كما تبعنا وتقوله تعالى ويتصنع على عين هذا فيه لذلك العينين لله عز وجل وهنا عين واحدة مقصود بها الجلم هذا الأمر يستفد منه أمران هذه الآيات يستفد منها إثبات السفر وكما نقل الأشعادين في الدينة عن أصول الدينة وهو آتب ما كتب كتبه موافقا في أهل السنة في اعتقادهم قال ونثبت لله عينين وغيره والبعض لما يقول عينين اثنين هذا مأقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم ليس باعور وضع يده على عينه عليه الصلاه والسلام ن اه وصف الدجال قال ان ربكم ليس باعور اللي له عين واحده ولا ايه والاعور ولذلك قال السلف ان اعيننا معناها عينان افهام عيناش واختلف عند العرب والله اعلم هو طيب الصحيح ان مثل ذيلالي عينين 2 ليتصنع على عين قلنا ده اول ما يثبت نستفاد منها الايه بتتصنع على عين ويستفاد منها ما دل عليه السياق والمدى الخلاصه في هذا الموضع هو انه لتصنع بانايتنا وتحوى و... يعني بمراه منا كان خلق كثير رحمه الله ومنها ذاك لان العرب بتعمل وهذا الكلام اولا اولا هي تستغله لما له عين حقيقه لا تستغله بالمعنى انما لم نفهم عينه ثم هي نستعيض في معنى رعايه الهناء تقول فلان بعين فلان فتا او تقول هذا الشيء صنعته على عيني يقصدون بذلك اني يعني مراع له مهتم به في نفس الوقت انه يراه بعيني فعلا ولذلك يثبت المعنى الذي يدل عليه السياق ما قبل الصفه وليس ان هذه الصفات تمر كما جاء بمعنى لا نفهم منها شيئا لا شك ان هذا معنى مده به موسى عليه الصلاه والسلام ان الله يعني يعني راهه ورباه تربيه خاصه واهله سبحانه وتعالى واعده اعدادا خاصا وهذا امر ظاهر من الافكار وكذلك قوله عز وجل اصبر لحكم ربك فانك بعلمنا لو كان ما فيش معنى بالاستفاده والاستفاده كان ما صحش التعديل بالفاء فانك, فإنك يعني اخبر لامك بان فانك باعينيه يعني لمراه من الله يراقبك ويحفظك سبحانه وتعالى وهو عز وجل يراك وارى قومك واحفظك من اذىهم وطب الله يراك ف اخلص له سبحانه وتعالى واعمل له وحده وهكذا اصبر بحكم ربك فانك باعيننا هذا من اعظم الحفظ وال عنايه وان يذكر معنى الحفظ والعناية والرعاية والتوخيق والتزديد بذكر العين في ذكر الأعين واصبر لحكم ربك فإنك بأعين نثبت العينين لله عز وجل ونثبت أن الله يرعى محمد صلى الله عليه وسلم ويحفظه وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ومجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كانت تفر تجري بأعيننا ليس كما قال لعنى بعضهم بعضه تأخيرين كلاب مرجوزي هذا يقتضي أن العين هي آلة الجريان تدامن التخلف في فهم النصوص والبعد عن مقتلر عربية فيها فإن العرب لا تقف منالك لمن قال هذا يجهي بعيني أو هذا يثير بعيني أن عينه كانت في رجل هذا السائل حتى يقال هذا ظاهر النقص ولذلك يجب تأويله ولي أره الله وقال وكذا قول كيء جداً لكن اليتصنع على عين يقضي ان موث كان مستقرا على العذ لا تكثيل ثم بعد ذلك ايه تاويله صرف عن الظاهر ده لا تشبيه ثم اضرب بعدها يشبه الى التاويل لا دي ليها خصوصيه يجب تاويلها لما ذلك هو المطلوب ده ده ظاهر ايه ده ده, ده, ده ظاهر من يفهمه من قوم من العرب عشان نقول هذا الظاهر بتاعه ده, ده, ده بالظبط كده لو واحد فهم من من من ولا تجعل يدك مغروطه عنقك ولا خصوصا في وقت المحرمه كده الناس تضحك عليه لو واحد قالها لو قال ان هذا الكلام يفهم من اللغه العربيه هذا الكلام لا يفهم اللغه العربيه بهذه الطريقه ابدا والنفس ان العرب هم بيستخدموا كلامهم كافريد معلومه معلومه المفهومه المعاني ولا يعتقدون هذا المعنى ابدا النحو هذه الكلمات فما فما فقوله عذرا لو تصنع على عين يفهمون منه معنى العنايه كما ذكرنا والرعايه وكذلك تجري باعيننا فانك باعيننا يفهمون بالجذر منها معنى العنايه والرعايه ليس ان العين صارت هي المكنه التي تسير بها السفينه ولا الشراع الذي تسير به تلك الاله الجريان ذا كلام فاسد جدا ولذلك هذا الاديل معاني دلات من هؤلاء المتكلمين في هذا الباب عين الماء؟, عين الماء لا طبعا لا, طبعاً. لا ما ولا حد بنقرا الطرف الطرف كده تجري بعيوننا فستروا قروا بمراه منها وبعدين هي اعيوننا ايه اللي هي تجري ان اعيون الماء هي اللي هبعد طب ما الماء ده من السماء ايضا هي كانت الجاريه على الماء الذي نبع على الارض فقط خطا لا إنها ان جري على الماء الذي كان ايه التقى من السماء ومن الارض ايوه من اي صفات تثبت الصفه صفه العينين ويثبت مقتضى السياق الذي دلت عليه قال تعالى ما منعك ان تذرك لما خلقت بيداي قال امام البخاري ترتيب امام البخاري في ايه في ذكر في التوحيد تقريبا يعني ما منعك ان تذرك لما خلقت بيداي اعظم تكريم لادم عليه السلام وانتبه ابليس لما فضل به اذن ربنا اذن له لماذا امر بالسرود لادم بأن الله خلقني بيديه وذاه وذا مؤرض عن هذا والعرض لله ويقول انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولما يتبصر ابدا ان الله بين له الحجه اقام على ما بلغت ان تسجد لما خلقت بيديك الله عز لما ترى بعضتك انما خلقوه بيداي قال فإذ تويته ونفخ تويته ان الله عز ثواه بيده الشامه والناس يظنون الان فيكون انت ادم خلقك الله بيده ونفخ فيك روحه واثر ذلك ملائكه الله عذرا خلق ادم بيده وغرز كرامة المؤمنين في جنه عظم بيده وكتب التوراه بيده كان ده تشريف عظيم جدا لموسى وهذه اثبات صفات اليدان لله سبحانه وتعالى الله عز وجل خلق ادم بيده بيديه سبحانه وتعالى وقال تعالى بل يداه هما صفتان هذا يثبت منه اثبات اليدان واثبات البسطيمه واثبات المعنى الكرم والجود فاما يداه وسوطا نرد على اليهود قال, قال فرعد الله وخارت اليهود يوم الله مغلوبا قلت ايديهم ولو انه بما قالوا بل يداه وسوطه ينفق كيف شاء لابد من يعني امرار هذه الايات على القروء ولن تمر على قروء من غير فهم المعنى يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء قطعا للاستفاده منها اثبات الكرم والعطاء وكثره الرزق لعباده الله بدلا قال ينفق كيف شاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملء لا تغيبها نفقة أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض فإنه لم يغض ما في يمينه هذه معاني كلها ثابتة وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بها الأرض قبضته أي في قبضته عز جل وليس أن اليد هي صفة الراق. الأرض هي صفة الله الارض قبضته اي في قبضتي والسموات مطليات يمين يجمعها الله عز وجل يطوي السموات يمينا وفي الرد الاخرى يقبض الارضين في الرد شمالا وتلته اليد اليمنى سبحانه وتعالى فان الشمال لا نقص فيها الشمال يمين مبارك الشمال ويمين في القوه والبركه ومن العلماء من ينكر قبض الشمال وهو غير ظاهر انكاره غير ظاهر ثابت الحديث الصحيح لونها يقول انها ياب شابه غير قطيعه انها رواه ثقيقه رواه ثقات ليست مخالفه لمروه امامه الاخر الشذ غير الثقه مخالفه لما وثق منه ولا وجه للمبالغه فانها ليست مخالفه لقوله وكلف يده يميني فان الشمال عند البشر فيها نقص بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمال الرب لا نقص فيها بل هي يمين مباركه أو يقال أيضا من ذلك أنه هو نفس الكلام أن يقال لها إسماء تسمى يمين وتسمى شماء وذلك أن الله ليس كم فيه شيء مهتمس طيب إثبات الإسماء وإثبات أنها يمين في البركة والقوة لا نقص فيها عن ذلك الأخرى قبضته قبضة يده عز وجل أه مفتأمة كذرية نحن نعمل كده لما يكون ورد لما يريد نتعج هو ورد ولا ما وردش لا ورد عذيب ابن عمر تاتي ان الله عز وجل قال على المنبر ان الارض يومها تستن الله السماء بيمينه ان الله تعالى يقبل يوم قيامه الارض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول انا الملك وجاء فسيقبل بيده ويذبر يقبل بيده ويذبر حتى اهتز المنبر من تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر حتى اقول اساقط من هو برسول الله صلى الله عليه وسلم اثناء منها في موضع يؤمن فيه من التشديد ولا يلتقى فيه التشديد قال تعالى وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِبَةٍ وَتَفْسِيرًا لِكُلِّ شَيْءٍ هنا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ صفة فعل الكتاب صفة فعل الكتاب وقيمها ضمن الآيات التي فيها اليد لتفسيرها بالحديث وهو أن الناس أتون موسى فيقول وأنت موسى كتب لك التوراه حديث اخذ ادم وموسى والا كتب لك التوراه بيدى ما حدش يذكر في الصحيح ان الله كتب لموسى التوراه بيدى كتابه التوراه بالالواح ده فعل رب سبحانه وتعالى والكتابه فعل رب وختم بيدى الالواح مخلوقه ولكن فعل الله بها شيئا من صفاته اظهر الله وهي انه كتب التوراه بيده سبحانه وتعالى بخلاف النسخ الاخرى من التوراه فان كتابه العباد لها كتابه ايه فبعد مخلوق والبداد مخلوق والتوراة كلام الله لكن اذا كتب الله عز وجل التوراة هذه فكتابة الله لها غير ممكن صفة من صفاته الذات صفة فعل تكمن مر القديم ان شاء الله قلنا اثبات العينين لانها وردت بالجمع ولم ترد بالمثنى حديث ان ربكم بيت باعر انما البيت الباعور هو من له عينان والاجماع في فهم العي... الاعمى لانها عيان اللي نقلو ابو الحسن عن اهل السنه الحديث الحجر الاسود يمين الله في ارضك وصفه بها غلقه هذا حديث ضعيف حديث اللي هو عند ابن خزيمه وابن خزيمه حديث الحجر الاسود يمين الله في ارضك حديث ضعيف رام الشيخ رحمه الله في مساله ان من يخبر باشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها احد دون ان يكون موجودا لا يسمى كاهنا لانه لا يقرع المغير المستقبل الى انقاض يمكن ان يكون عنده جني يخبره والجنيه قد يقدم بني ادم لغير المحرم مما محبه لله لا يمنع حصوله منه او لغير ذلك من غير المباح هذا الكلام من شد يدل على انه لا حرج في مواد الانف للجن يقول الكلام ده فيه نظام اولا اولا الجزء الاول وهو اطلاق ان هذا لا يسمى كيانا ليس كل من لا يخبر على غير مستقبل لا يسمى كيانا فقد يسمى كاهنا اذا كان يدعي عليه بالضلال وكان المتروق باللولؤ الى بيت الى الجن وقد يعني فسر العلماء هذا الكلام في تفسير قول النبي عليه الصلاه والسلام من اتعى الرفن او كاهنا فسروا كما ترات ان شاء الله باي موضحا فيمكن ان يكون يخبر عن غيب نسبي واقع ويكون كاهنا فالكاهن كيف يعمل ذلك ال... نعم بس الكاهن ده بالشرط يلزم عدم التكفير الكاهن بيخبر عن غيب حاصل غيب لدني قد وقع فليس هذا يلزم التشكيك ثانيا معاملة الجن للانس والجن والانس الجن الافضل فيها المنع لان لا ندري يعني عن خبره هذا هو صدقا جدف فان كان يخبر بهذا على سبيل الاحتمال الذي اخبره به من غير سؤال له لان استخبار الجني مما من هو من فعل الكاهن كما ركبنا هذا من جنس إيتان القهان أو هو فعلا من جنس إيتان القهان استخباره والإخبار عما يخبر به على أنه حقيقة وأما إذا كان عنده ما يعرفه صفره من كذبه فلا بأت أن يستخبره ليختبره ويمتعنه كما امتحن النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد حيث قال قد بأت بك خبيئا فما هو قال الدخ قال اختأ فلن تعد وقدره فهذا الكلام لا يدل على الإباحة مطلقا من كلام الشيخ الشيخ لا يقصد أن يسأل الجن وإن قصد ذلك فنقول هذا يخالف ادلك كتاب استمنا ولو كان في الاراضي المباحه فقد فصلنا الكلام في هذه المساله جيدا في مساله في باب استعابه الشيطه تعالى بالغنى ان يعني يكون الانسان ينزل من ديرا فيقول لجني هذا المكان اعوذ بعظيم هذا الادي بالشفاء لكي يعني يستقر في مكانه دون اذيه من الجن عيش هذا طلب مباح الامر مباح هذا نقول باح وبذلك كان طلبوه من الجن الذي يتوقع حضوره شدك فكيف يقال بذلك ان هذا الامر من الامور الزائده اذا كان في عمل مباح كما ذكرنا الشيخ الثامنيه بيعد من احوال الشاطين ان يذهبون به الى عرفه الا ليس هذا من حاجات المستحبه ولا حق من المباحه فذلك الكلام في التفصيل الذي ذكرناه نور برضو الشيخ الثامنيه يقول في تفسير صفه الرحمن صفه انفعاليه ما معنى الله ما لا اعلم هذا والله ما ورد في كتابه ولا سنه ولا في كلام السلف كلمه صفاءين عاليه ما ندري هذا الكلام ما اعرف الله اعلم الاعلى الاعلى والواجب في هذا المقام ان نتكلم بمرض لما قلنا ليه مستغربوا منش بعض هم كما ذكرنا هم اول ما تقرؤ كتابهم انتت ما قالوه توكرو هم قالوا ذاك نوضحه ووضحوه ووبينناه نقول ان الله كتب التورات كما تكلم القرانه لي كما دي نقول ان الله كتب التوراة وتكلم بالقران وقد تكلم بالتوراة ايضا سبحانه وتعالى كتبها وتكلم بها اللي هي كلامه مو قدورة صفة صفة الكتابة وصفة الكلام قال يا رجل نضبط لله الغضب طبعا نضبط لله الغضب الغضب يليق بجلاله ما هو الغضب طب هو الغضب اما تدري ما الغضب الغضب معلوم والكيف مجهول والامر دي واجب والسؤال عن كيفيه البدء في حديث الثاني الملأ الأعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فوضع كفه بين ثديي حتى أولدت برد أنامله في صدره أوضيح ذلك أوضيحه قراءته الكف اليد أنامله أطراف أصابعه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نمرها كما جعل الإشارة إلى العينين ونحن نقول من ورد لله له عينين نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعوى ووضع يدعوا على العين نقول نفعل ذلك في مقام يؤمن فيه على التامعين التشبيه وفي الموضع الذي ورد فقط ورده اللي بيسأل معنا الشمال نقول كل الشمال كما لكرنا لها اسم اليمين ولها اسم الشمال والشمال ليست ناقصه